الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذه العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم المثيمية قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأملياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الإجنعين هذا الكتاب العقيدة الواسقية لشيخ الإسلام ابن كيمية رحمه الله أتى إليه كتاب من واسط يسأله صاحبه عن عبيدة آل السنة والجماعة وبعد أن صلى العصر كتب هذه العفيدة من أولها إلى آخرها فما غرضت الشمس حتى انتهى منها حسب ما نقل ونحن اليوم كثير من طلاب العلم يدرسون هذه العقيدة في سنة كاملة وقد لا ينجح منها بعضهم وهو كتبها بعد العصر. ذلك الرجل الذي آتاه الله قوة قل أن يؤتيها أحد قوة في القراءة والبحث والحفظ وطلب الحق واللجأ إلى الله عز وجل أن يبصره بالحق فكان يذهب إلى المساجد الخربة ويصلي فيها ويسأل الله أجل وجل أن يريه الحق وأن يبصره به فحصل له من العلم ما لم يحصل لرأيه وقل أن تجد لحظا أو فنا يلحظ به إلا ويكون أعلم به من أهل الذين تخصصوا فيه فإن لحذ بالفكر فإنه يكون نظلا لو ناظر فقيها حنفيا يكون أعلم بالفقه الحنفي من صاحب المذهب كذلك في علم المنطق والكلام تعلمه ليرد عليه وفتح الله عليه وقد أتاه الله ذكاء خارق، فيقال أنه في حال صغره وهو لا يتجاوز سبع سنين سمع به وبذكائه رجل فأتى إلى خيار أتى إلى البلة التي هو فيها وسأل عنه فكان عند خياط فقال له هو يمر بعد قليل أما مر قال له هو ذات صاحب القميص الأهمر فدعاه وكتب له في لوحه عشرة أحاديث وقال له قرأها فقرأها فمحاها وقال له قرأها فقرأها ولم يخرب منها حرف، وهكذا إلى أن كتب له سبعين حديثاً حفظها عن ظهر قلب بقراءة واحدة عليك الرجل الذي خلقه الله عز ليكون من حفظة دينه ومن الذابين عنه ولكنه في آخر عمره تبصد له الحساد و وشو إلى ولات الأمر بشيء مكذوب عليه، وكان كل ما أخرج من السجن ولعبيه حتى توفي وهو فيه. رحمة الله. استذال بالحمد لله. قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحب ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكراراً فيه وتوحيدا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تدرينا مجيداً أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الزاعة أهل السنة والجماعة هذا الاعتقاد الذي كتبه هو اعتقاد أهل السنة والجماعة الذين وطقهم الله للحق فعرفوا وخالفهم من خالفهم من الفرق الظالة كالجهنية والمؤتدلة والقدرية وعلى الله غيرهم من الفرق التي هي الفرق الخمس أصول الفرق أصول الفرق الخمس التي هي الجهمية والاعتزال الموجية قدريه أغلق. نعم راضي إيش راضي نعم نسيت ما الله هذه الفرق نشعبة وبلغت إلى المبلغ الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو الإيمان بالله هو الآن يصف عقيدة أهل السنة والجماعة يعني عقيدتهم هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خير وشري هذه الأركان الشتة التي ذكرها جبريل عليه السلام أيقبل من أحد عمل ولا يكون مؤمنا إلا بالإيمان به فالإيمان بالله إيمان بوجوده سبحانه وتعالى وإيمان بأسمائه وصفاته من القدرة والهيمنة والعلم وغير ذلك من صفات الكمال التي اتصف بها رب العزة والجلال أما الإيمان بالملائكة فهو الإيمان بوددهم وأنهم عباد مكرمون كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه لا يعصونه ضرفة عين ويفعلون ما يؤمرون فهم رسل الله عز وجل إلى عباده الذين منهم من يكون حافظاً لأعمال العباد ومنهم من يكون موكلاً بالبيح ومنهم من يكون إلى آخر ما يقال في هذا وكتبه الكتب المنزلة التي نجلت على الرسل والمشهور منها التوراة والإنبيل والزبور وصحف إبراهيم صلوات الله وسلامه على رسوله جميعا ورسل الرسل كثيرون وقد ورد حديث أنهم يبلغون إلى ثلاثمائة وفضعة عشر أما فقد ورد في هذا الحديث أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً بين النبي والرسول أن النبي يكون مبلغا لرسالة قبله والرسول هو من جاء برسالة خاصة إلا أن الأنبياء والرسل كلهم اتفقوا على توحيد الله عز وجل وامترابه بالألوهية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا عبد الله والسنة بالطاقود والبعث بعد الموت هذا أيضا ركن من أركان الإيمان من لم يؤمن بالبعث بعد الموت فإنه يعتبر كافرا مهما عمل لا يقبل فالله سبحانه وتعالى أوجد هذه الحياة الدنيا لتكون مقدمة للآخر فمن أضاع الله في الحياة الدنيا واتبع شرحك وآمن بكتبه ورسلك فإن الله سبحانه وتعالى يجديه بالجنة التي لا يحيا فيها ولا يموت التي استغفر الله العظيم التي يحيا فيها فلا يموت ويصح فيها ولا يسقم ويشب فيها ولا يهرم وينعم فيها ولا يبعث أما العصاد من الكفار والمنافقين والهجار والمنحبين فإنهم نصيرهم إلى النار والعياد ثم الإيمان بالقدر وأن كل شيء في هذه الدنيا كل حركة وسكون وكل عمل يعمله العباد كله بقدر الله عز وجل أهل السنة والجماعة يقسمون القدر إلى كسمين قدر كوني وهو ما كتبه الله على العباد أن يعملوه فيدخلوا في ذلك الإيمان والكبر والطاعة والمعصية والبر كل ذلك بالكتب كتب وفرغ منه الكثم الثاني التبليل الشرعي وهو الذي أنجله الله في كتبه وبعث به رسله التبليل الشرعي والكوني يتحقق في المؤمنين أما الكافرين فإنهم يتحقق فيهم القدر الكوني وعلينا أن نرى لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا من خلقه ولا يؤذب أحدا منهم إلا لأنه مستحق لذلك والله سبحانه وتعالى وصف نفسه لأنه لا يظلم فقال جل وعلا فهو أصدق القائلين ولا يظلم ربك أحدا وقال سبحانه وتعالى وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِلْعِبَادِ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على نجل الظلم عن الله سبحانه وتعالى في حديث أبي ذر إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرم وبسح عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قولوا بعضهم إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل عرضه نعذبهم وله الحجة عليه فيجب أن نؤمن بأن الله لا يعذب أحدا إلا بحجة هذا هو نهاية القدر يجب عليك أن تؤمن بذلك وأن تعتقده والقدر سر من أسرار الله عجل وجل لم يصلح عليه ملك مقربا ولا نبيا مرسلا المكان ومن الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريك ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمهيل فليؤمنون بالله سبحانه أنه بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تمت لا عفو الله ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا وأحسن حديثا من صلقه ثم رسله صادقون قوله فلا ينفون عنه هذا كثميل للإيمان بأسماء الله وصفاته. أنهم يؤمنون بأن لله أسماء لائقة بجلاله، وأن لله صفات لائقة بجلاله أيضاً. هذه الأسماء والصفات. إن وافة منها شيء صفات بني آدم أي صفات المخلوقين في الإسم فإنه يختلف عنه بالحقيقة فمن أسماء الله أنه حي لا يموت ومن أسماء الله القادر ومن أسماء الله المهيمن وهكذا الأسماء التي ذكرت وورث ما هو مذكور منها يقال أنه تسعة وتسعون إثما وقد ورد في الحديث الصحيح إن لله تسعة وتسعين من أحصاها دخل الجنة وورد في هذا الحديث بيادة تسميع تلك الأسماء ولكن هذه الزيادة هل هي صحيحة أو غير صحيحة هذا محل نظر وكثير من أهل العلم المحققين وأهل الحديث يقولون أنها أن هذه التسمية ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل هناك من تتبعها وذكرها والمهم أن الواجب علينا أن نؤمن بأسماء الله وصفاته وليست أسماؤه محصورة التسعة وتسعين، ولكنها منها ما هو معلوم لبعض عباده ولا يعلمه الكثير من عباده، ومنها ما لم يعلمه إلاه، وفي الحديث. الصحيح اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك نار في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتاب أو علمته أحدا من خلبه أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حذي وذهاب همي وغمي. هذا حديث صحيح. لفظه يدل على أنه خرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فم معصوم. صلوات الله وسلامه عليه. فقوله أو علمت أحدا من خلقه قد يعلم الله بعض عباده شيئا بعض عباده شيئا لا يعلمه أحدا غيرهم ومن ذلك أن سليمان عليه السلام لما طلب الاتيان بكرسي ملك بالقيس قال له له لذلك الرجل بعد أن قال العفريق أنا آتلك به قبل أن تقوم من مقامه وإني عليه لقوي أمين فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يستبدأ إليك قرضك فيقال أنه دع الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم وكان يعرف الجسم الأعظم، وإذا بعوض بالكيس بين يديه، وهكذا ورد في أحاديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يذهب إلى ربه. ليشفع في فصل القضاء قال فأسجد بين يديه قدر جمعة فيفتح الله علي من المحامد أحمده بها يعلمني إياها فأسماء الله لا حصر لها بنصف هذا الحديث يركم معنا إذا اتفقت إذا اتفق اسم من أسماء الله مع اسم من أسماء المخلوقين هل يقال بأن هذا الاتفاق بين الاسمين هو اتفاق في الاسم والحقيقة الجواب له ونأخذ على ذلك مثالا أشهد ذلك اسم الحي الله حي لا يموت الله لا إله إلا هو الحي القيوم ووصف الله الإنسان بأنه حي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فهل الاتفاق في اسم الحي يكون دالا على أن حقيقة الحياة في اسم الله وفي اسم المخلوق سواء؟ الجواب لا أولا أن حياة الإنسان محاطة من الجانبين بالعدم فقبل أن يوجر كان معدوما وبعد موته انهى من الوجود وإن لقي منه شيء تلقى أخبار فقط ثانيا أن حياة الإنسان متيقفة على أمور لا يستطيع الحياة إلا بها كالأكل والشرب والنوم وما أشبه ذلك لأن الله خلقه على هذه الصغيرة ونسرق هذا ما الحياة الملائكة الذين هم خلقهم الله لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتعبون ولا يحتاجون إلى الراحة هل حياتهم وحياة ربهم سواء؟ مع العلم أنهم من حين من حين خلقوا إلى الموت الذي يكون شاملا لجميع الأحياء عند النفس في الصوم نفس الصعد هم أحياء ولكن بعد ذلك يموتون وبعد ذلك علا الفعث يحييهم الله عز وجل المهم أن حياة المخلوق محاطة بالعدم الأول والفناء الثاني كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرار كذلك أيضا صفات الله فمن صفاته القدرة فهل قدرته وقدرة خيره سواء لا هكذا يجب أن نفكر ولكن الشيطان أوقع كثيرا من الناس في عدم الإيمان بأسماء الله وصفاته بشبهته وهو أنه يلزم من إثبات هذه الصفة المشاركة فنفر عن الله الكلام مثلا قالوا إلا إذا أثبتنا له الكلام فنحن حينئذ نشبهه بالمخلوقين ويقال لهم أنكم حينما نفيتم عنه الكلام ولم تثبتوا له كلاما بل قلتم أن القرآن كلام الله ولكنه ليس بكلام الله بأنه خلقه في شيء خلق الكلام في شيء غير نفسه وحصل هذا ونسب إليه باعتبار أنه خالق هذه من الشبه التي أضل بها إبليس وأتباعوا إبليس أضلوا بها كثيرا من خلق الله عز وجل كالجمية والمعتزز والأشعرية الذين تأولوا أيضا كلام الله عز وجل وقالوا أنه يخلق الكلام في خير المهم أن الذين قالوا أنه لا يتكلم ولا يجوز أن نصفه بأنه متكلم ما زادوا على أن شبهوه بالجماد الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يعقل وحينئذ يتبين لنا بأن أقوال هؤلاء أقوال باطلة وشبههم شبه باحرة فأهل السنة والجماحة يصفون الله عز وجل بأنه يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء بكلام قديم النوع حادث الآعاد هذه عديدة أهل السنة والجماعة وسيأتي الإلمان بهذا بعوزة فالمهم أن الواجب علينا أن نؤمن بأسماء الله وصفاته ونؤمن بأن أسماء الله وصفاته نائفة به جل وعلا وإن اتفقت مع أسماء المخلوقين وصفتهم فإنها تتفق معها في الاسم دون الحقيقة أما الحقيقة فحقيقة اسم الله غير حقيقة اسم المخلوق كما تقدم لنا في اسم الحي وحقيقة صفة الله عز وجل غير حقيقة صفة المخلوق والله قد أثبت لنفسه الكلام قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي منفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله عندما نتوسع قليلا لهذا فإن هذا التوسع يكون أساسا في جميع أسماء الله وصفاته ينفعنا بما بعد ذلك. قوله من غير تحريف لأن من المرتدعة من حرر أسماء الله وصفاته، ولا تعطي، لأن من المرتدعة من عطل. صفات الله صفات الله عز وجل ولا تكييف ومن غير تكييف لا نكيف ولا نمثل التكييف والتمثيل مبالغة في الإسباب التكييف والتمثيل مبالقة في الإثبات وينشأ عنها التشبيه التحريف والتعطيل مبالقة في النبي وينشأ عنها أيضا ما يضاد ذلك وهو نفي صفات الله عن أهل السنة والجناحة وسط بين النفاة والمشبهة وسط بين النفاة والمشبهة فهن يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى يثبتونها على الوجه ألائك بجلال الله تعالى قال فلا ينفون عنه ما وفظ به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضحه الله. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه استوى على العرش من سبعة مواضع من كتاب أنه خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش يأتي أناس من المبتبع فينكرون الاستواء ويقولون أنه عبارة عن الهيمنة والملك والتصرق قال أنه ما هيمن على مخلوقاته إلا بعد ذلك. أليست مخلوقاته كلها تحت هيمنته وتحت تصرفه هو الذي أوجدها؟ وهو الذي خلقها وخلق ما فيها من على من عوالم فثبتها أهل السنة والجماعة إثباتا بلا تكيد ولا تأويل ولما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال له الله سبحانه وتعالى يقول ثم استوى على العرش كيف استوى فأطرد الإمام مالك وعلاه الروحة عرف لأن هذا مسار فتنة علىه العرب وبعد ذلك رفع رأسه فقال الإيمان الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بالعفو وأنت رجل سوء ثم أمر به فأخذك هكذا كان رد الإمام مالك وأهل السنة والجماعة هذه عفيدتهم فمن حرف هذه الصفة أو تأولها فإنه من كذب الله في خبره وحرف الكلمة عن مواضعه وأتى بشيء لم يأتي به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان بأسماء الله وصفاته هو نوع من الإيمان الذي يجب علينا وهو داخل في الإيمان بالله فعلينا أن نؤمن بهذا أحيا على هذا الإيمان ونموت عليه لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقوبوا في مثل هذه الأمور وإنما جاء الخوض ممن جاء بعدهم نعم نعم قال عفو الله عنك ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين فالحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإصبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نشته في سورة الإخلاف التي تعدل ثلث القرآن التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 وهو العلي العظيم ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله سبحانه وهو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم وقوله سبحانه وهو الحكيم الخبير وهو الحكيم الخبير وقوله سبحانه وهو العليم الحكيم وقوله سبحانه يعلم ما يلجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها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 وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقوله ولو ولولا, إذ دخل ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وقوله ولو شاء الله اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ويلجأون إليه فيها فيقضيها سبحانه وتعالى لم يلب نفي الولادة عنه أنه لم يكن متسلسلا من ولادة ولم يولد أي لم يكن منه أحد ولا كان من أحد لم يكن متولدا من أحد ولم يتولد منه أحد ولم يكن له كفوا أحد هذه السورة هي أعظم الصور وأفضلها كما صح بذلك الحديث وهي تعدل ثلث القرآن وأفضل الآيات وأعظمها آية الكرسي وقد اشتملت على عشر جنال كل جنلة مستقلة عما قبلها الله لا إله إلا هو هذه جملة. الحي القيوم هذه الجملة الثانية لا تأخذه سنة ولا نوم هذه جملة نفي للنقائص عنه سبحانه وتعالى والسمة هي الغفلة وقيل مقدمات النوم والنوم معروف وهو أخ الموت له ما في السماوات وما في الأرض هذه الجملة المستقلة بأن كل ما في السماوات وما في الأرض ملك له من ذا الذي يشبع عنده إلا بإذنه هذه جملة مستقلة مصدرة بالاستفهام الإنكاري أي لا أحد يشبع عنده لا يدرء أحد أن يشبع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم هذه أيضا جملة مستكلة يعلم ما كان في الزمن السابق وما كان في الزمن اللاحق يعلم غيب ما مضى وغيب المستقبل لا يحيطون بشيء من علمه هذه جملة مستقلة أيضا أنهم لا يحيطون كل المخلوقين من ملائكة وإنس وجن وغلهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أي إلا ما علمهم إياه هذه مكملة للجملة التي قبلها. ثم قال: وشئ كرسي السماوات والأرض. يقال أن الكرسي هو موضع القدمين، وهو دون العرش. ثم قال: ولا يودي حبهما. هذه جملة. مستقلة أي لا يكلفه ولا يذكره ولا يكلفه حفظ السماوات والأرض ومن فيه وهو العري العظيم هذه الجملة المكملة لعشر جمل هذه أعظم آية في القرآن ولهذا قد قال آهل الحديث محققون فيه قالوا لم يصح في السور إلا فضلكم هو الله أحد إلا فضل سورة الإخلاف ولم يصح في فضائل الآيات إلا فضل آية الكرسي لهذا ورد أن ذلك أن أبا هريرة جعله النبي صلى الله عليه وسلم حارسا على صبرة من تمر كانت من تمرن كانت من الصدقة وكانت في المسجد وأنه أتاه شيطان فأخذ من التمر فقام أبو هريرة فمسك فقال دعني فإني فقير ولعائلة فتركه ويعمله له ألا يعود والحديث معروف وفي الأخير قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب فحين جعم للنبي صلى الله عليه وسلم حين جعم لأبي فريرة رضي الله عنه أنه يعلمه شيئا ينفعه الله به فقال له إذا أتيت إلى مضعك إلى مضعك فقرأ آية الكرسي فإنك إذا فعلت ذلك لم يزل عليك حافظ من الله ولا يقربك شيطان حتى تصبح <تصفيق> وطوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء وهو سبحانه إذا أفنى من في الكون من الأحياء جميعا عند ذلك لا يبقى حي في السماوات ولا في الأرض فيطوي السماوات بيمينه والأرضين بشماله وتلك يدي ربي يمين ثم يهزهن فيقول أين الجبارون أين المتكبرون لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد يقول لثلاث مرغات فلا يجيبه أحد ثم يجيب نفسه لله الواحد القحر كل من عليها ثانٍ ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام وقبله وتوكل على الحي الذي لا يموت لإثبات الحياة لله سبحانه وتعالى ولكنها كنها حياة لم يصدقها عدم ولم يتبعها ثنا وطوله وهو الحكيم الخبير بالحكمة البارغة والحجة الدامرة الخبير بكل ما يعمله عباده ثم قال يعلم ما يليج في الأرض أي ما يدخل فيها من أموات ومن نبات يعني الحب الذي يبذر فيها والأشياء التي ترخل فيها كل ذلك معلوم لله سبحانه وتعالى وما يخرج منها من نبات وغير ذلك وما ينزل من السماء وما يعرض فيها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 علمه شامل وكامل لكل شيء كل وردة تسقط وكل حبة تلقى في الأرض كل ذلك معلوم لديه سبحانه وتعالى وقال وما تحمل من أنزأ ولا سبأ إلا بعلمه الأنزة التي تحمل تحمل بعلمه وقدراته والأنزة التي تضح ما في بطنها سواء كاملا أو غير كامل كل ذلك بعلمه وقال لتعلموا أن الله على كل شيء كدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما هذه كلها صفات لله عز وجل وقال إن الله هو الرزاق للقوة المتين وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تلك الآيات جئا إثبات صفات الكمال وهذه الآية جئها النبي وأهل السنة يقول بأن النفي مجمل وأن الإثبات مفصل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إن الله نعمة يعرفكم به إن الله كان سميعا بصيرا نكِّفوا على هذا كل سائل هذا سؤال من جدة عبر شبهة الانترنت امرأة هل الاستخارة في امر, في امر ما مشروعة مرة واحدة ام عدة مرات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم التثمين الكثيرا الاستخارة مشروعة فإن لم يعزن للإنسان على شيء معين فإنه فيما يظهر أنه يجوز له إعادة الاستخارة مرة ثانية وثالثة ويكسب ما استقرض عليه رأيه أو استشار واستقرض عليه الرأي بعد الثالثة يأخذ به والخلاف حاصل في هذه المسألة نعم يقول ما الفرق بين العرش والكرسي العرش هو, هو الذي استقرض عليه الرحمن جل وعلا ويقال أن الكرسي هو موضع القدمين وهو أمام العرش نعم قوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار هل هو تفسير لأس لاسم الله الآخر الاستفان لمن الملك اليوم استفحان طلبي والظاهر أن معناه النفي يعني لا أحد له ملك اليوم فالأملاك التي كانت في الدنيا ذهبت وليس هنا ملك لأحد ثم أثبت الملك لنفسه لله الواحد القهار نعم سؤال من الإمارات من الانترنت فضيلة الشيخ أثر بن عباس في تفسير الكرسي هل هو ثابت أم لا وهل له حكم الرقم لا أذكر يعني هذا في الوقت الحاضر يعني وإن كنت قد قرأت هذا قبل لكني بعيد عن به والآن أعتبر عن الكلام في هذا. نعم. سؤال من جدة امرأة تقول ما حكم المسابقات الذهنية والثقافية التي توزع فيها الجوائز؟ أكنزه عنها أفضل إن كان المقصود ب الاستطلاع على هذه المساربات مبسوط من ذلك أن يصيب نالا فالتنزه عن هذا أفضل نعم هل هناك نفس السائلة من جدة هل هناك فضل في الدفن في البقيع نعم هل هناك فضيلة في أن يدفن الإنسان في البقيع في البقيع مقبرة البقيع هل هناك فضيلة في الدفن فيها الدفن. الدفن فيها لا أعرف في ذلك فضيلة نعم سائل يقول قول ابن كيمية فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة ألا, يدل ألا تدل هذه الجملة على كذب من قال أن ابن تيمية يفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية قد يدل على ذلك نعم سائل من الكويت شائل المنصورة هي الفرقة الناجية الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية وهما وصفان لفئة واحد. نعم سائل من دولة الكويت يقول هل من أسماء الله الحق وهل من أسمائه القديم الحق من أسماء الله لكن القديم هذا ما ورد ما عارف أنه ورد أما الحق فقد ورد إن الله هو الحق نعم سائلة من جدة عبر الشبكة ما حكم تمثيل أحداث التاريخ الإسلامي في أسلام كرتونية للأطفال ما حكم ما حكم تمثيل أحداث التاريخ الإسلامي في أسلام كرتونية للأطفال التمثيل بالعقل سواء كان للأطفال أو لغيرهم والقول الصحيح أن ندعو إلى الله بالوسائل التي دعا بها سلفنا الصالح الصحابة رضوان الله عليهم ما مثلوا ولكنهم نشروا دين الله حتى بلغوا إلى المحيط غربا وإلى حدود الصين شرقا وكذلك من الجنوب أما الشمال تبقيت فيه مملكة الروم وممالك أخرى والمهم أن الصحابة رضوان الله عليهم ناءتوا بتنزيل ولا أمر الله بذلك بل جعل الله ذلك بواسطة الإخبار والسماء فقال وإن أحد من المشركين استجارت فأجره حتى يسمع كلام الله يعني إذا سمع كلام الله فإما أن يسرم ويرخل في الدين وإما أن يابى وينصر أو يبتل هذا الرأي فيه للإيمان. المهم أن الله سبحانه وتعالى جعل السماء هو الغاية والسماء هو الغاية في حكي العربي الذي يفهم. معاني الكلام العربي أما في حق العجم فلابد من ترجمة ما جمعه من كتاب الله ترجمته له بلغته لكي يفنع والشاهد من ذلك أن السماء هو الغاية ولا يحتاج أن نمثل لذلك، وبالله التوفيق. نعم. ما المقصود بقول المؤلف أن النفي مجمل والإثبات مفصل؟ النفي مجمل ليعم كل نبض. و. قوله ليس مثل شيء هذا كلام عام يعني يشمل كل النقائص ليس هناك أحد يماثل الله عز وجل في كمالاته نعم بقولك. أما أما الإثبات سيكون مفصلا. فالله أذبه لنفسه السمع الذي أحقى بجميع المجموعات، وأذبه لنفسه البصر الذي أحقى بجميع المبصرات، وأذبه لنفسه العلم الذي أحقى بجميع المعلومات إلى آخر ما يقال. نعم، هذا سؤال. من بريطانيا ما حكم البكاء عند المريض نعم ما حكم البكاء عند المريض عند المريض إذا كان البكاء بكاء عليه فهذا ما ينبغي بل ينبغي الصبر لحكم الله عز وجل وقدره نعم سائل من دولة الكويت نرجو ذكر أسماء مصنفات اعتنت بمناسبة ختم الآي من القرآن بالأسماء الحسنى مع سياق الآية أسماء مصنفات اعتنت بمناسبة ختم الآي من القرآن بالأسماء الحسنى ما أذكر الآن ولا يحضر يقول فضيلة الشيخ لقد صح في الحديث أن أعظم صورة فاتحة الكتاب نعم صح في الحديث أن أعظم سورة فاتحة الكتاب التي هي جمعت معاني القرآن وهي السبع المثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ولكن قل هو الله أحد هو أيضا صح فيه الحديث صح في هذه سورة الحديث بأنها تعدل ثلث القرآن لأنها فيها صفة الله عز وجل نعم السائل يقول يوجد يا شيخ في بعض الدول المجاورة من الناس الذين يشفون أمراض الناس هكذا يقول بأشياء تجعل بعض المرضى يتبع هذا الرجل ويطيعه في كل شيء مثل رجل لم يرزقه الله ذرية لمدة خمس سنوات فأتى أحد هؤلاء فوضع قدمه على ظهر المرأة العقيم وربطها بقطعة خضراء ثم بعد خمسة عشر يوما حملت هذه المرأة فما رأي فضيلتكم في ذلك هذا فكرة اجعلها الله عز وجل قد يكون أن الله مقدر أن هذا الحمل سيكون هو لا شك في ذلك أن الله مقدر أن هذا الحمل سيكون ولكن جعل ذلك إتيان هذا الرجل إلى تلك المرأة وكونه يضع قدمه على ظهرها ويربط عليها بخركة هذا من الفتن التي يبتل الله عز وجل بها عباده لا يجوز أن يعتدد أحد أن أحدا له التصرب في شيء من ملك الله عز وجل وإعطاء الولد ومنعه وجعل الأولاد ذكورا محضا أو إناثا محضا أو جعلها جعلهما مزدويين كل ذلك بأمر الله عز وجل وبقدره وحكمه لا يجوز لأحد أن يعتقد في أحد أنه يفعل ذلك فلو كان هذا قادرا على أن يعطي الولد لغيره لقدر أن يدفع الموت عن نفسه ولكنه لا يقدر أن يدفع الموت عن نفسه إن الله سيمرضه فهل يدفع المرض عن نفسه إن الله سيميته فهل يدفع الموت عن نفسه لا من اعتقد في مخراقي أنه يفعل شيئا من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فهو مشرك كافر بوحدانية الله مشرك شركا أكبر يجب عليه يحتم عليه الخلود في النار ويحرم عليه دخول الجنة ويحرم عليه مغفرة الذنوب فلا عباد الله أخلصوا أعمالكم لله توكلوا عليه آمنوا به وحدوا بأسمائه الحسنى وصفاته العلال لا تعتقدوا في أحد غيره لا تعتقدوا في أحد سواء بأنه يرفع مرضا أو يجلب رزقا أو ينزل مطرا أو يعطي ولدا أو يضحر شيئا مما لا يبدو عليه إلا الله فإنما نعث هذا، فإنه يموت كافرا ويكون من أهل النار المخلدين فيها، الذين يبقون فيها بقاء سرمديا أبدية. والعياذ بالله. هذا ما أوصي به، وهذا ما دعت إليه الأنبياء. صلوات الله وسلامه عليهم وما بعث رسول إلا وهو يدعو إلى التوحيد ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن اعبدوا الله واجتنفوا الطاغوت ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرثت ليحبطن عمرك ولتكونن من الخاسرين فيعبد الله وحج الله لتلقى الله وهو راضٍ عنك ما لا عملت من معاصي وأنت محافظٌ على التوحيد فإنك ترجو معها الجنة لكن إن هدمت التوحيد فإنك لا ترجو مغفرة ولا ترجو دخول جنة وأنت محروم من الخير كله وإنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصف مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية هاتف رقم 83 7 8 9 3 8